وَإِذْ نَطَقَ الْجِبَالُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلٌّ وَضَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 مَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا دُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 111. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها, فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 112. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه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 فَلََّ تَغَشَّهَا حَمَلَتْحململًَا خَفيِيفَ فَمرََّتْ بهِتْ فَلََّا أَثْقَلَ الدَّع وَلهَّه رَبهُ مَا لإِ آتَتَانَ صَالِ حََّ نَكونًاَّ مِنَ الشاجِرين.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 119. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 110. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها 117. أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 118. إن الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 119. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 110. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وترى ينظرون إليك وهم لا يبصرون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 119. تذكروا فإذا هم مبصرون 110. فِي يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 111. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بَصَائِرُ من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 112. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال, بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين 113. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وَرَسُولَهُ إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكنون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 وَإِ فَريقَم مِنَ المُؤمنِنينَ لَكَادِمُون يُجَادِلونكَ فِي الحَقِّ بَعدَمَا تَبَيًا كَأََّ ماَا يُسَاقُونَ إلىلَى المَوْوتِ وَهُم يَظُرُون وَإِدْ يَعدكُم اللَّهُ يَحْدَ الطَِّ فَتَيْنِ أنَّ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 إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون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 117. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهون 124. واغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين 125. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 129 وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم